إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزازه له وحدث فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في الإسلام وفدا بعد وفد. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعبت بها فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح وأطلب منه المغفرة إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم